قال آمنتم له قبل لا أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلاسوف تعلم لقط عن أيديكم وأرجلكم من خلافه وَلَمْ صَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ